وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ فِي وَادِعِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى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 وَالَّذِي قَال لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقَدْ عَدْتَ عَلَيَّ فِي إِذْنِ رَبِّي ۖ نِّسْيًا مَّنْ كَانَ ظَلَمًا عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ إِنَّ استغفار الله ويلك امن ان وعد الله حق ان وعد الله حق فيقولون ما هذا الا اساطير الاولين الذين حق عليهم القول في أمة قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون